الله أكبر موسوعه النابلسي صراط للعلوم ن ي الاسلاميه عليهم غير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 سيذكر م ن يخشى و ي ت ج ن ب ه ا ا ل أ ش ن ا ب ل ذ ي ي ل ا ل ن ا ر ا ل ب ر ى ث م ل ا يموت ي ف ه ا و ل ا ي ح ي ا قَدْ أَفْلَحَ موسوعه تَزَكَّى ذ ك ر م ص ل ّ ا ل ن ا ا ل س ي ا و للعلوم خَيْرًا هَذَا وَأَبْقَى ص ح الاسلاميه أ ل صُحُبِ ر أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله, الله.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 وَلَا أ ن موسوعه النابلسي م أ ك للعلوم ه م ا ل ا س ل ه ا ل ل ه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 موسوعه ا ل ن ا ب م س ي ل ل ه ل و م ا ل ا س ل ا ل ح ه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أ ع ط ي ت وقنا و ص ر ف عنا شر ما قضيت ف إ ن ك تقضي ولا يقضى عليك إ ن ه لا يذل من و ا ن ي ت ولا يعز من عاديت ت ب ا ر ك ربنا وتعاليت اللهم تقبل توبتنا اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا و أ ج ب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا واهد قلوبنا, قلوبنا, قلوبنا وسدد ا قلوبنا ه د و أ ل س ن ت ن ا واسلل س خ ي م ة قلوبنا اللهم إ ن ا ن س أ ل ك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل والغنيمة والخوز بالجنة كل كل من إثم من إبن و ا ل ف و ز ب ا ل ج ن ا و ل س ي للعلوم الاسلاميه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 اللهم أ ع ط ن ا ولا تحرمنا و ز د ن ا ولا تنقصنا و أ ك ر م ن ا ولا تهنا و أ ث ر ن ا ولا تاثر علينا وارضنا اللهم و ا ر ض عنا اللهم لك الحمد على أ ن بلغتنا شهر رمضان فاجعلنا فيه من عتقائك من اميرات ل ا ل ف ا ا ئ ز ي ن ب ل ر ح م ة و انا ل ر ض و ا و ل ل ع ف ف و ا ا غ ر ن ي ا كريم يا منا ل ل ل ه م إذا ن س أ ك إ ي م ا ن ا لا يرشد ونعيما لا ينفد ر الله اللهم عليه و انا نسالك إ ي م ا ن ا لا يرتد ونعيما لا ي ن ف د قرة عين ل اللهم تنقطع نبينا وسيدنا ومرافقة محمد ص ى ا ل عليه ل و س في أعلى جنة الخلق. اللهم انا ل ل اللهم خ إ نعوذ بك أ ن ن ق و ن زورا أ و نغشا فجورا اللهم طهر قلوبنا من النفاق و أ ع م ا ل ن ا من الغياب و أ ن ز ل ت ن ا من الكذب واعيننا من ا ل خ ي ا ن ة إ ن ك تعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور اللهم إ ن ا ن ع و د بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء و ش م ا ت ة ا ل أ ع د ا ء وعظات الاعداء, الأعداء وعظات الداء و خ ي ب ة الرجاء يا سميع الدعاء سميع يا سميع الدعاء يا قريب الاجابه نسالك يا الله ان ترحمنا, أن ترحمنا في ليلتنا هذه اجمعين اللهم أ ن ص ر إ خ و ا ن ن ا في الشام اللهم أ ن ص ر إ خ و ا ن ن ا في الشام اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا اللهم عليك بالقتله الطغاه اللهم عليك بالقتله الطغاه اللهم ف ن لجيوشهم ودك و ع ش ه موسوعه النابلسي ل ه للعلوم ا ل ا ترفع ل ه م ي ه ا ل ل ه ف ر لهم غ ا ي ة واجعلهم لمن خلفهم ع ب ر ة و ا ي ة اللهم طهر المسجد ا ل أ ق ص ى من رجس يهود اللهم عليك باليهود الغاصبين و ا ل ص ه ا ي ن ة الغادرين اللهم عليك بهم ف إ ن ه م لا يعجزونك يا سابغ النعم يا سابغ النعم يا سابغ النعم, يا سابغ النعم. يا ا ل موسوعه ي ن في الظلم النابلسي م ي ونفس كرب م ر و ن للعلوم ا و ت الاسلاميه م س ي ن ل آدم على ا ل ح ر م ي ن الشريفين أ م ن ه ا ورخاءها وعزها واستقرارها اللهم وفق قادتها لما فيه عز ا ل إ س ل ا م وصلاح المسلمين اللهم وفق خ ا ن م الحرمين الشريفين لما تحب و ت ر غ ى وخذ ب ن ا ص ي ت ي للبر والتقوى اللهم وفقه وولي ع ن د ه و إ خ و ا ن ه و أ ع و ا ن ه لما فيه صلاح ا ل إ س ل ا م والمسلمين يا رب العالمين ا ل ل ه م منعنا جميع و ط ا ا ن ل م س ل م ي ن ب ا ل أ م ن و ا ل ر خ ا ء ب ا ل أ م ن و ا ل ر خ ا ء ب ا ل أ م ن و ا ل ر خ ا ء يا س م ي ع ا ل د ع ا ء يا س م ي ع الدعاء ربنا آتنا في اللهم د ن حسنة ي وفي ا ا آ خ ر ة حسنة و انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ث ن ا ء عليك أ ن ت كما أ ث ن ي ت على نفسك اللهم صل وسلم على النبي المصطفى المختار ا الأطهار وصحابته الأمرار المهاجرين ا ر وآله و ل منهم أ ص م و ر و ع ن النابلسي ز يا و ف ا ل ا ل ل ه ا م ي ه ا ل س و ع ه النابلسي للعلوم ة الاسلاميه